التفسير هل اتاك حديث الغاشيه هل اتاك ايها الرسول حديث القيامه التي تغشى الناس باهوالها وجوه يومئذ خاشعه فالناس في يوم القيامه اما اشقياء واما سعداء فوجوه الاشقياء ذليله خاضعه عاملة ناصبه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 ليس لهم طعام يتغذون به الا من اخبث الطعام وانتنه من نبات يسمى الشبرق اذا يبوس صار مسموما لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن اكيله ولا يسد جوعته وجوه يومئذ ناعمه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 بيان قدرة الله وإحاطته في خلق الإنسان وإعادته التفسير والسماء والطارق أقسم الله بالسماء وأقسم بالنجم الذي يطرق ليلة وما ادراك ما الطارق وما اعلمك أيها الرسول شأن هذا النجم العظيم النجم الثاقب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 فما له من قوة ولا ناصر فما للإنسان في ذلك اليوم من قوه يمتنع بها من عذاب الله ولا معين يعينه والسماء ذات الرجع أقتم الله بالسماء ذات المطر لأنه ينزل من جهتها مرة بعد مرة والأرض ذات الصدع